ان كنتم تمننون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتم وانتم تنظرون وانا محمد الا رسول قد قاله من قبلي رسل اف ان مات اقتلوا طلبتم علي اعقابكم وَمَن يَنقَلِدَنَّ قَلْبُهُ نَاقِبًا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا بل آخرة نؤتي منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه رديون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما فَإِنَّ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَثَبِّتْ عُقْدَتَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتِهِمْ وَرْوًا ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ